Book 2 39 39 39 Gebrekte voertuig Taatule seëre Waar is die volgende brandstofstasie اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود اكيت معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر. هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار Akker paar احتاج عدة لترات ديزل. احتاج عدة لترات ديزل. Ak het ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ waar kan ek يمكنني أن اتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ ek het 'n sleepdiens nodig. احتاج لخدمه أحتاج لخدمه سحب السيارة ابحثوا عن عن كراج تصليح ابحث عن كراج تصليح اونغلوك هيت لقد وقع حادث سيارة لقد وقع حادث سياره Waar is die naaste telefoon? يوجد أقرب تليفون؟ اين يوجد اقرب تليفون؟ Het ie 'n mobiele هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ Ons het hulp nodig. نحتاج الى مساعده. نحتاج إلى مساعدة بل اتصل بطبيب اتصل بطبيب اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه ا بابيرا رخصتك من فضلك رخصك من فضلك إل رخصة القيادة من فضلك رخصه القيادة من فضلك إي السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك